فلما رأوه زلفة سيئت الَّذِينَ الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن اللَّهُ الله ومن معي رَحِمَنَا رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.